بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول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 وكذلك حقت كَلِمَةُ ربك على الذين كفروا أَنَّهُمْ اصحاب النار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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 واحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين كانوا من قبلهم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 لما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحزوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف ان يبدل دينكم أو ان يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من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 وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُنْصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 اذالكَ يطْبَعُ الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب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 ولقد اسْتَرْحِمْنَا موسى الهدى مِنْهُمْ بني وَأَعْطِنَا الكتاب هدى وذكرى وَأَعْطِنَا مِنْهُمْ فاصبر حَقِيْقَةً وعد الله أَمْرًا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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بَأْسَنَا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون